بسم الله الرحمن الرحيم ابا عثمان قد اذفر رحيلو ابا غفران ابا غفران قد اذفر رحيلو وفي قلبي جمار تكتوينا وادني رايه الشهاده في الدان اضللت سماءنا بي وشاحي وضميري يث الشهادات تعلم واضللت سماءنا بي وشاحي سوف تطوي الطغاة في كل ساحي جالت العبرات مني في كنين الهم جال ما على الدنيا حسوفا أقب ميدان القتال الله صحبه فأسأرنا كل رم ودين وأمضي على سنة في, في يقين إلى جميع أسرانا في سجون الكفار وفي سجون الطواغيت إلى أسرانا في كوبا وإلى أسرانا في سجن بغرب الى الدعاة منهم المجاهدين الى رفاق الدرب ومهدي هذا العمل القسم الاعلامي بتنظيم قاعده الجهاد في بلاد الرافدين يقدم الاصدار الاول ضمن سلسله دمعه ودمعه على اسود التوحيد ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبجون والشهداء حبي لكم يا اخوتي لما يعد سرى كيف وكل عين تنطقوا بمحبة الله العلي يحبكم حبا على جنبات قلبي يشرقوا فكل فرد في فؤى بمكانه ما ضاق عنه القلب وهو ضيقه فقفت لكي أودعكم حزينا وعيني تذرف الدمع السخين فما للعين ما للعين لا ترجو سكونا ويخرج قلبي الدائ ذفينا ابا عثمان ابا عثمان قد اذفر رحيلو ابا غفران اذا غفران قد اجف الرحيل وفي قلبي جمار تكتوينا ابا عثمان ابا عثمان قد اذف الرحيل ابا غفران اذا غفران قد ادكر رحيم وفي قلبي جمار تكتوينا فابشر يا ابا عثمان خيرا فابشر يا ابا عثمان خيرا ففي الفردوس مسوى الخيرين فأنتم يا صناديد الرجال خيار القوم قرًا اجمعين هجرتم اهلكم لله يوما فمزقتم ستار الكافرين وَأَصْلَحْتُم قُرًى كَانَتْ حَبَاءً لِيَخْرُجَ جِيلُهَا حُرًّا أَمِينًا لَقَدْ عِشْتُمْ كَفَافًا فِي حَيَاةٍ لَقَدْ عِشْتُمْ كَفَافًا فِي حَيَاةٍ يَعِيشُ الضُّعَفَاءُ فِيهَا مُثْرَفِينَ فطبتم يا رجالا في لحود فطبتم يا رجالا في لحود واجمعنا بكم ايو من حنين ايو من حنين قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله سبع خصال ينصر له في امر دفعه من دم ويرى مقعده من الجنه ويحل حله الايمان ويزوجه 72 زوجه من الخور العين ويجار من عذاب القتل ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشتق في 70 انسانا من اهل البيت لا تقولون لقد فقد الشهيد مطواه السرى وحيدا فريدا لا تقولون لقد فقدنا الشهيد مطواه السرى وحيدا فريدا انا ما مست فالملائك حولي عند ضي وقت قلقا جديدا انا ما مست فالملائك حولي عند ربي ضي وقت قلقا جديدا فطلع اليوم من شوق شديد فطلع اليوم من شوق شديد <سؤال> إن نضخ الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح إن نضخ الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح وآدمي راية الشهادات تعالوا قد أضل السماء نابي وشاحي وا ذميريت الشهادات تعالوا واضلل السماء ابي وشاحي سوف تطوي الطغاة في كل ساح لو فت الطغاة في كل ساح لا تقول لقد فقدنا الشهيد مضطراه ترى وحيدا مجيدا لا تقول لقد فقدنا الشهيد مضط انا مستر وحيدا فريدا انا ما بتبقى الملائكه حولي عند ربي وات خلقا جديدا انا ما بتبقى الملائكه حولي عند ربي وات خلقا جديدا يوم من شبوخ نشيدة قد من نسر فوق شم الجبال ومضى يرسقي صروح المعالي قد من نسر فوق شم الجبال ومضى يرسقي صروح المعالي فإذا الفغي في الظلام كماده واجه هل بغي تحت حد النطال فإذا البغي في الظلام تمادا وجهل البغي تحت حد نصالي بير ضل الموت والردى لا يبالي لان ضل الموت والردى لا يبالي لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مصباح السرع وحيدا فريدا ما تقولوا لقد فقدنا الشهيد مصباح واحيدا فريدا انا ما مثف الملائكه حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا انا ما مثف الملائكه حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا قد نعلم اليوم نشو بنشهيد وطلع اليوم المنشود بنشهيدا فان لله قد نذر روح حياتك واذا التم الله حسنتاماتك انا لله قد نذر روح حياتك واذا التم الله حسنتاماتك فاذا من نقد السماء ينتظر واحتوان السرار ضماك فإذا ضمر قد ماء يطدري واحتوى للترى وظلوا فاتي فاذكروا لي إخوتي في الصلاة فاذكروا لي إخوتي في الصلاة لا تقول لقد فقدنا الشهيد والطواف الثرى وحيدا فريدا دمعة على أسول التوحيد